أ ع و ذ ب ا ل ل ه من النابلسي ش ي ط ا م إذن للعلوم الاسلاميه قال قال كذلك ر م و ه و ع ل ه النابلسي للعلوم ر ح ة م ن الاسلاميه ورحمة, ورحمة ض فحملت به موسوعه ك ا النابلسي م ى ج ر للعلوم الاسلاميه ي ت ا 「風雪」 م و س و ع ن النابلسي للعلوم الاسلاميه ف 「カレーはね」 موسوعه النابلسي و ع ل ل ا ل و م ا دنت ح ل ا وذرا ب ا ل د و ا م ي ج ج ع ل ن ي ه سبل مريم قول ا ل الذي ح ق فيه س م ن م ا ك الله ن أن يتخذ ب و ل د س ب ح ا ن